بسم الله الرحمن الرحيم سأل صائل بعذاب واطع للكافرين ليس له دافع أوجل ما لك توحوا إلي في يوم كانم قدعه 5000 نفس نثير فاصبر صبر goão nãoão edão não logo Coriva não go minhaão não vão edão não وَمَنْ سَوَّى وَمَنْ يَوْمَ الْمُجْرِمُ لَوْ يَتَّقِ الذِّمَّةَ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِغَصَبٍ رَاصِبٍ o son فَيقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ بغير مَغْرَمٍ وَالَّذِينَ لَمْ يُفْلِحُوا جَامِحُونَ إِلَّا لَأَجْلِ وَاجِبٍ أَمَّا مَا ملكت وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم اشتركوا في القناة أُدْخِلْ جَنَّتَنَا عَيْنًا كُلَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ أَلَا يُقْسِمُ na cunha meu viinho e é uma mãeescu na